سيطان <سؤال> الرجيب بسم الله الرحمن <الرحيم> Thank <laughs> يأكلون اثنى عشر سهرا في كتاب الله يوم خلق السماع One, one, one ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا antum ilam يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اُنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذْ سَاقَلْتُمُ إِذَا قَلْتُمُ إِلَى الأرض Yeah My food God <laughs> a okay. والله عزيز حكيم ya <laughs> a mm -hmm. Uh-huh. <laughs> ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما يستأذنك الذين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا فَضَلًا وَلَا أُضْعِفَ قِيلَ لَكُمْ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُ wala awd'u khilalukum yadhubunakum alfitna wa fiikum tammaun لن قادر تنول فتنة من فضل وقله لكل امور حدث اي ومنهم من يقول ذلّي ولا تفتلّي ألا في الفتنة Oh, ومنهم من يقول اذلي ولا تفتلني ألا في الفتنة ويتولوا وهم فرحون قل